اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأعذنا من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة ونحن في صحة وسلامة وأمن وإيمان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا